Walham fil akhirat azab النار. Zalik bainn ham shaqul Allah wa rasulah, wmaiy shaqillah. Fain Allah shadiid ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل فما أوجفتم عليه من خيل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 فللله وللرسول ولذِ القربة ولِيَتَّمَّ والمساكين وبنِ السبيل كي لا يَكُونَ دولة كي لا يَكُونَ دولةً بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا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 والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أتو و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة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 ولا نطيع فيكم أحدا أبدوا وإن قتلتم لنا نصرنكم والله يشهد إنهم لكافبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم لا يولن الأدبار ثم لا ينصرون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 Fala'amma kafar, Qal inni bari'um min k. Innii a'xafillah Rabb al-'alamin. Fakan 'aqtubatuhu ma anhuhu ma fi al-nar khaldeyni fiha.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 tak yestawi ashabul Nari, wa ashabul Jannah. Ashabul Jannah, themul faizun. Lao azalna haaal Qur'an, ala jebel la rai'tehu khaishah. La rai'tehu khaishah, mtsabbi'ah